يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أجتم في مالكم به علم فلمتحدون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.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 تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أحدهم سهم وما يشعون، يا أهل الكتاب لما تكفرون في آيات الله وأنتم تشهدون.